الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم خير البريه جزاؤهم رب جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه وارضوا عنه ذلك لمن خشى ربه